بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الحكم ق ص ي د ة ل أ ب ي الفتح علي بن محمد بن الحسين البستي رحمه الله تعالى ز ي ا د ة المرء في دنياه نقصان وربحه غير محض الخير خسران وكل وجدان حظ لا ثبات له ف إ ن معناه في التحقيق فقدان يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله هل لخراب العمر أ م ر ا ن ويا حريصا على ا ل أ م و ا ل تجمعها انسيت أ ن سرور المال أ ح ز ا ن ز ع الفؤاد عن الدنيا وزينتها فصفوها كدر والوصل هجران و أ ر ع سمعك أ م ث ا ل ا أ ف ص ل ه ا كما يفصل ياقوت ومرجان أ ح س ن إ ل ى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد ا ل إ ن س ا ن إ ح س ا ن يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته أ ت ط ل ب الربح فيما فيه خسران أ ق ب ل على النفس واستكمل فضائلها ف أ ن ت بالنفس لا بالجسم إ ن س ا ن و إ ن أ س ا ء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران وكن على الدهر معوانا لذي أ م ل يرجو نداك ف إ ن الحر معوان واشدد يديك بحبل الله معتصما ف إ ن ه الركن إ ن خانتك أ ر ك ا ن من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفه شر من ع ز و م ن ه ا ن من استعان بغير الله في طلب ف إ ن ناصره عجز وخذلان من كان للخير مناعا من فليس له على ا ل ح ق ي ق ة إ خ و ا ن و أ خ د ا ن من جاد بالمال مال الناس ق ا ط ب ة إ ل ي ه والمال ل ل إ ن س ا ن فتان من سالم الناس يسلم من غوائلهم وعاش وهو قرير العين جذلان من كان للعقل سلطان عليه غدا وما على نفسه ل ل ح ر س سلطان من مد طرفا لفرط الجهل نحو هوى أ غ ض ى على الحق يوما وهو خزيان من عاشر الناس لاقى م ن ه م نصبا ل أ ن س و س ه م بغي وعدوان ومن يفتش عن الاخوان ي ق ل ه م فجل إ خ و ا ن هذا العصر خوان من استشار صروف الدهر قام له على ح ق ي ق ة طبع الدهر برهان من يزرع الشر يحصد في عواقبه ن د ا م ة ولحصد الزرع إ ب ا ن من استنام إ ل ى ا ل أ ش ر ا ر نام وفي قميصه م ن ه م صل وثعبان كن ريق البشر إ ن الحر همته ص ح ي ف ة وعليها البشر عنوان ورافق الرفق في كل ا ل أ م و ر فلم يندم رفيق ولم يذممه إ ن س ا ن ولا يغرنك حظ جره خرق فالخرق هدم ورفق المرء بنيان أ ح س ن إ ذ ا كان إ م ك ا ن و م ق د ر ة فلن يدوم على ا ل إ ح س ا ن إ م ك ا ن فالروض يزدان ب ا ل أ ن و ا ر ف ا غ م ة والحر بالعدل و ا ل إ ح س ا ن يزدان صن حر وجهك لا تهتك غلالته فكل حر لحر الوجه صوان ف إ ن لقيت عدوا ف ل ق ه أ ب د ا والوجه بالبشر و ا ل إ ش ر ا ق غضان دع التكاسل في الخيرات تطلبها فليس يسعد بالخيرات كسلان لا ظل للمرء يعرى من تقى ونهى و إ ن أ ض ل ت ه أ و ر ا ق و أ ف ن ا ن والناس أ ع و ا ن من والته دولته وهم عليه إ ذ ا عادته اعوان سحبان من غير مال باقل حصر وباقل في ثراء المال سحبان لا تودئ السر وشاء ا ل يبوح به فما ر أ ى غنما في الدو سرحان لا تحسب الناس طبعا واحدا فلهم غرائز لست تحصيهن أ ل و ا ن ما كل ماء كصداء لوارده نعم ولا كل نبت فهو سعدان لا تخدشن بمطل وجه ع ا ر ف ة فالبر يخدشه مطل وليان لا تستشر غير ندب حازم يقظ قد استوى فيه إ س ر ا ر و إ ع ل ا ن فللتدابير فرسان إ ذ ا ركضوا فيها أ ب ر كما للحرب فرسان و ل ل أ م و ر مواقيت م ق د ر ة وكل أ م ر له حد وميزان فلا تكن عجلا في ا ل أ م ر تطلبه فليس يحمد قبل النضج بحران كفى من العيش ما قد سد من عوز ففيه للحر إ ن حققت غنيان وذو ا ل ق ن ا ع ة راض من معيشته وصاحب الحرص إ ن أ ث ر ى فغضبان حسب الفتى عقله خلا يعاشره إ ذ ا تحاماه إ خ و ا ن وخلان هما ر ض ي ع لبان ح ك م ة وتقى وساكنا وطن مال وطغيان إ ذ ا ن ب ى بكريم موطن فله وراءه في بسيط ا ل أ ر ض أ و ط ا ن يا ظالما فرحا بالعز ساعده إ ن كنت في س ن ة فالدهر يقظان ما استمرا الظلم لو أ ن ص ف ت آ ك ل ه وهل يلذ مذاق المرء خطبان يا أ ي ه ا العالم المرضي سيرته أ ب ش ر ف أ ن ت بغير الماء ريان ويا أ خ ا ل ج ه ل لو أ ص ب ح ت في لجج ف أ ن ت ما بينها لا شك ض م آ ن لا تحسبن سرورا دائما أ ب د ا من سره زمن ساءته أ ز م ا ن إ ذ ا جفاك خليل كنت ت أ ل ف ه فاطلب سواه فكل الناس إ خ و ا ن و إ ن نبت بك أ و ط ا ن ن ش أ ت بها فارحل فكل بلاد الله أ و ط ا ن يا رافلا في الشباب الرحب منتشيا من ك أ س ه هل أ ص ا ب الرشد نشوان لا تغترر بشباب رائق نضر فكم تقدم قبل الشيب شبان ويا أ خ ا ل ش ي ب لو ناصحت نفسك لم ي ك لمثلك في اللذات إ م ع ا ن هب ا ل ش ب ي ب ة تبدي عذر صاحبها ما عذر أ ش ي ب يستهويه شيطان كل الذنوب ف إ ن الله يغفرها إ ن شيع المرء إ خ ل ا ص و إ ي م ا ن وكل كسر ف إ ن الدين يجبره وما لكسر قناه الدين جبران خذها سوائر أ م ث ا ل م ه ذ ب ة فيها لمن ي ب ت غ التبيان تبيان ما ضر حسانها والطبع صائغها إ ن لم يصغها قريء الشعر حسان